زوّج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه زوّج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه قرآن الله يحذرنا قرآن الله ون من تحميل فوق الطاق من تحيل فوق الطاق إن كنت رضيت ت به صهرا فعنهلا تغل المهرا إن كنت ترض تبي صرا فه ولا تغ المرا إن كنت رضيت به صهرا فعنه ولا تغل المهرا إن كنت رضيت به صهرا دارني تبي صحراء فانه لا طول للمهر يسر وترفق بالفقراء يسر وترفق كم من عسر امس يس وقبل من قدم أوساقه زوج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه قرآن الله يخذرنا قُرآنُ الله ايو من تحميل فوق الطاقه من تحميل فوق لا تكثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال لا تكثر من طلب المال واحذر من قيل أو قال لا ترم من طلب المال واحذر من قيل او قال لا ترم من طلب المال واحذر من قيل أو قال قد أمسى الصهر من الآل قد أمسى الصهر من الآل فانظر بالعطف إلى الحال زوج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه زوج من ترضى أخلاقه وقبل من قدم أوساقه قرآن الله يحذرنا قرآن الله تحميل فوق الطاقه من تحميل فوق الطاقه لو كان فقيرا يغنيه اله العزه باريه لو كان فقيرا يغنيه اله العزه لو كان فقيرا يغنيه اله باريه لو كان فقيرا يغني لا اله هو خالق وسيعطيه هو خالق وسيعطيه ويبارك للزوجه فيه زوج من رضى اخلاقه وقبل من قدمه وساق زوج من رضى اخلاقه وقبل من قدم اوساق الضرا الله يحذرنا ترى الله يحذرنا من تحميل فوق الطاقه من تحميل فوق الطاقه فرسول الله لنا اسوه في الخير وفي امر النسوه فرسول الله لنا أسو في الخر وَ في أمر النو ررسول اللهلَ أسو في الخير وَ فيِي أمر النو رسول اللهلَ أسو في الخر وَ في أمر النرس اللهلَ أسو في الخير وَ فيِي أمر النو فرسول اللهلَنا Fy al-ghyr og fer-lemmer-nesuå Kod zødeg bæta mæt zæra Kod zødeg bæta mæt zæra Kod zødeg bæta mæt zæra Og alie ulla ymliku kiswa Og alie كسوا زوج من ترضى اخلاقه وقبل من قدم اوساقه زوج من ترضى اخلاقه الله يحذرنا قران الله يحذرنا من تحميل فوق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 من تحميل فوق الطاقة من تحميل فوق الطاقة